قبلام بخیا اوم ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين حبيبي يا حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخ الدرعين من صبر وحزم سابغة تقراوا اياه ستذوق القلم ظلم ظالم في كربلا وستقام في ثراها ع فرن ليش ما سامع, سامع صوتك وكالعيب لايم العاص شمران فذ على صدرك الطايره بالسيف يا حز ومج اصرخوا إياه ثلاثة أرجوك <تصفيق> وحسيناً, <تصفيق> وحسيناً, <تصفيق> وحسيناً وحسيناً وحسيناً <تصفيق> يلا إلك يلا وكان لي بالأيام من بلاتي تستغي سُغَّبَال تَسْتَاطِفُ الْقَوُمُ وَخَلْ عَزَّى الْمُغِيِّدِ قَدْ بَرَأَتْ سَى مُغَلَّى اللَّهُ والسَّيْرُ الحَثِيثِ بينها السجاد في الأسفاد مغلول اليده وحسيناً وحسيناً وحسيناً إلك يا عاشق خذ معك زيناً خذ معك, معك أمك الثم خذ معك رقية الصغيرة وما بترجع بها يا أبا عبد الله التفتها هاي رقية ما بترجع بها زيناً وَلَنْ تُوَارَى مَعَكَ فِي كَرْبَلَا هَيْخُصِصَتْ لَهَا خَرِيبَةً تُتْفَنْ فِي خَرِيبَةً أُخِدْ وِيَاكَ فَاطِمَةً الصُّغْرَةً أُخِدْ وِيَاكَ سُكَيْنَةً أُخِدْ وِيَاكَ رَمْلَةً وَالرَّبَابُ وَلَيْلَةً توقف النبي عن ذكر الأسماء قال عند ابنية ما ذكرتها يا رسول الله ابنية علي ليه؟ علي ليه؟ قال أبو عبد الله, الله ما تقدر على عليلين علي نحطيك عليلين من, من, من يقدر خل عندك بس عليس أما عليلة لا تأخذوها فلذلك ما أقول لك شقة جيبها ما تقو على شقة جيبها وقعت على ركبتيها على الأرض على باب دار أبيها اخذوني ابو يا ولاد خلوني بغل يلتح الجسمي وبالله ما لا لا لا عزي عزي ويا بيوتك عليها سافي غبار في الشقل لا لفه يا ضمام صدره والدمع يجري بنخضود قال غايه بت القلب زيشت رد المنازل يا عزيزا وندبيني وقطع الرجا مني ولا تترك باني صاحت يبويا يبويا يبويا فرقوا بانا وباني وصلت لمفاضل تنوح تنتقيبا خرات تحبي ذاوران صالصا بالامراس اذ قل لا يا عم فرائق امو يا شيبين الراس اتوسل بمو يا حسين يا يا عمان روحي ترى راحت يسر ذال الحريب متعجب ملكم يا فرسان الحميان كلكم هل الغيرة وشيامكم هاشمية هاش عمي. عمي ألست المدللة عندك سمعت خطيبا من خطبائنا القدامة يقول هادي ما يشيلها ولا يخليها إلا أبو فاضل ما يشيلها ويرفحها عن سريرها ويطلحها وخليها إلا أبو فاضل متعجب منكم يا فرسان الحمية كلكم هل يلغير أو شيمكم هاشمي يا نشف يا عمي دمعتي والتفت لي خاطب أبويا لا يخليني غريبة أخوي يا عبد الله أريد أتحجق إياك قال خل يا أبو فاضي قال لي أخوي يا قلبي شو الله وحفتني قبلتك تراغيها العليلة ذوبتني جلش سوي وكسبة الله قيدتني رذي بلتي وردتش غصبا علي هذه مهي مكتوب تتولى هدية يا أخو سماء الغاذري رذي يا بلتي ورذي تايش غصبين علي من الله يعودنا لديار طيب كلكم فضلاء وكلكم عشاق وكلكم موالين هار. اب اسالك يا, يا, يا محب يا مؤمن يا محب يا صالح, صالح اذا فارقك الحبيب ما تخفي عنك ما تخفي العين وانت نام لاقنت نام وتقعدها. وتقعدها دخلت الى دار ابيها انضجعت على فراشها لكن ما غفت أينها من الفراق ومن حاجة بعجا تدري من شنو لأن دار عمها محمد بجوار دار أبيها وتسمع محمد هناك صحة آه على أخي وآه على لا تغمض يا عين بعد فراق لحبا أم تتجون يا الذي في السفار أم تجي يا والله تبعث كتاب تخبر عن الإصار برض الغاذرية يم تأجي المنذور يصيح لبشاره يا اهل المدينه زينوا الاحسان داره نذر عليا لاعطي الطير شبشاره والشرميارو في المدينة شمال